اللهم إنا نشهدك ونشهد ملائكتك وحملة عرشك ونشهد من في السماوات ومن في الأرض أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك لا إله إلا الله العظيم الحليم لا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم اهدنا في من هديت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 وَنَتْعِنَ اللهم لِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّاتِنَا أَبَدًا مَا أَبْقَيْتَنَا وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا وَاجْعَلِ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا وَانصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا وَلَا تَجْعَلِ الْمُصِيبَةَ فِي دِينِنَا وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَغْنَى عِلْمِنَا ولا إلى النار مصيرنا واجعل اللهم الجنة هي دارنا وقرارنا برحمتك وفضلك وجودك يا أرحم الراحمين اللهم يا ربنا ويا مولانا ويا سيدنا ويا إلهنا يا من تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وجهرنا يا ربنا يا ربنا ويا مولانا يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين اللهم نفس كرب المكروبين من المسلمين اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم أصلح أحوال المسلمين في سوريا برحمتك وفضلك وجودك يا أرحم الراحمين اللهم فرج همهم اللهم نفس كربهم اللهم احقن بماءهم اللهم اشف مريضهم اللهم أغن فقيرهم اللهم ارحم موتاهم اللهم تول أمرهم اللهم اجبر كسرهم برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا ربنا ويا مولانا ويا سيدنا ويا إلهنا ردنا إليك ردا جميلا عاجلا غير آجل عاجلا غير آجل برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم وفق إمامنا بتوفيقك وأيده بتأييدك وهيئ له البطانة الصالحة الطيبة المباركة التي تدله على الخير وتعينه عليه برحمتك يا أرحم الراحمين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 كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد